تؤثر كتير عليه في رمضان مرحلة تانية هي مرحلة ان انا لازم اعرف ان اعترافي واقوفي بين ايديا ربنا واستغفاري يغير حاجات كتير جدا ويغير كل اللي فات ده وان الباب مفتوح ربنا سبحانه وتعالى يقبل. المرحلة التالتة ان انا افهم كويس جدا ان انا محتاج بقى اعمل عمل صالح ليه اول حاجة علشان حب المعصية اللي في قلبي ربنا سبحانه وتعالى يزيله طب الحاجة التانية عشان الصحيفة بتاعت تتنظف شوي مم. أنا عندي صحيفة مليانة سواد م أعداد رهيبة جدا من المعاصي والذلوب السيئات فأنا محتاج بالفعل إن هي تبيض مم. وده قولة إن حسنت يذهبنا سيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها إما إن هي تمحو من القلب أو تمحوها من صحيفة العمل فترجع الصحيفة إيه بيضاء ما شاء الله لك وتسألب بالله